من وراءهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا سيئاً ولا يغني عنهم ما كسبوا سيئاً ولا متخذو من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من الرجس أليم. Allah الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتقو ولتبتقو من فضله ولعلكم تشكرون.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 من عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون من عمى صالح فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب وَالْحُكْمَ والنبوة وارزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا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 وهدوء رحمة لقوم يقنون أم حسب الذين جت رح السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا النج عليهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً سواء أم ومماتهم ساء ما يحكمون أم حسب الذين جت السيئات أم نجعلهم أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء أم أحياهم ومباتهم أبا يحكمون وخلق الله السباوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أثرة أيت من اتخذ إلهاه هوى وأضلله الله على علمه وقتم على سمعه وقتم على وقلبه وتعال على بصريه غشاوة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 ويوم تقوم الساعة يهوى إذين يخسر المبطلون يهوى إذين يخسر المبطلون وترى كل أمّة جاثية يهوى إذين يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذ يخسر يوم إذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل التي تدعى إلى كتابها اليوم كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجزون ما كنتم تم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انكم نستسخكم كلكم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعبلون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ مَا نَدِيرِهِ مَسَاعَةٌ ما إِنَّا ظَنُّهُ إلَّا ظَنًا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِلِينَ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيَئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ وبدل لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وقيل اليوم ننساكم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وبأوكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله زواج وغردكم الحياة الدنيا وغردكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون فاليوم لا يخرجون منها ولاهم فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغردكم, وغردكم الحياة الدنيا وغرضكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبون فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.